بوك تو ستة عشر ستة عشر موسملار و هوا السنة والطقس فصول السنة والطقس بونار موسملار هذه هي فصول السنة. هذه هي فصول السنة. الكباهار ياز. الربيع، الصيف. الربيع، الصيف. صن بهار وكش. الخريف، والشتاء. الخريف، والشتاء. يَز سجاكتر. الصيف حار. الصيف حار. يزن في الصيف تَصْعُو الشَّمْس. في الصيف تَصْعُو الشَّمْس. يَزن جَزْمِي سِيْبِرِز. في الصيف نُحِبُّ أنْ نَذْهَبَ للتنزه. في الصيف نحب نذهب نتنزه. كش سوق تور. الشتاء بارد. الشتاء بارد. كشن كار يا في الشتاء تثلج أو تمطر. في الشتاء تثلج أو تمطر. كشين في, في البيت في الشتاء نفضل البقاء في البيت في الشتاء نفضل البقاء في البيت صوق الجو بارد الجو بارد إنها تمطر إنها تمطر. برزجارد. الجو عاصف. الجو عاصف. سجاك. الجو دافئ. الجو دافئ. بنيشلي. الجو مشمس. الجو مشمس. هوا أشيك. الجو صاف الجو صافن. bugün نصل. كيف الطقس اليوم كيف الطقس اليوم bugün soğuk اليوم الجو بارد اليوم الجو بارد bugün سجاك. اليوم